بسم الله الرحمن الرحيم. اقتراب الناس حسابهم وهم في غفلت معرضون. ما ياتهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون. لا هيتن قلوبهم واسوون. 118. وَالَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبَصِرُونَ 119. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا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 لَمَّا أَحَسُّ بِسُوءِ بَأْسِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْفُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَرْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين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 كذلك نجزي الظالمين، أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا أرض قاففت قنها، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أ يؤمنون.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 كل نفس ذائقة الموت ونبلغك بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون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 122. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 123. لو يعلموا الذين كفروا لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأثيرون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 الَّذِينَ يَكْلؤُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا فهم الغالبون قل إنما أنذرك بالوحي ولا يسمع الصمد الدعاء إذا ما أنذرون ولا إمستهم نفحة من عذاب ربك لا يقول النّياويلنا ياويلنا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 ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربه بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر فأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشته من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبي وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون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 قال من ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله, وتالله لا كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فاجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له لَهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَبِ الْفَعْلُ كَمْ يَرَوْنَ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَى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 أُفٍّ لَكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ طَغَوْا حَرَقُوا وَنَصَرُوا آلِهَتَكُمْ وَنَصَرُوا آلِهَتَكُمْ إِن وَجِئْنَا هَارُونَ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَاهُ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ أمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عبدين ولو طئتنا وحكمتنا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 وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَقُضِيَ لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَادًّا جِبَالًا يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَعَّالِينَ وألَمْ نَجْعَلْ لَهُ صُنْعَهُ سِلْكًا لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُم مُّشَاكِكُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يُنصُونُ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلك في كل من الصابرين وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنَّنِ الْذَّهَبَ مُوَاضِبًا فَظَنَّ أَلَنَّا قَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَا 17. سبحانك إني كنت من الظالمين 18. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين 19. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا تخير الورثين، فاستجبنا له وومنا له يحيى وأصلحنا له زوجا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.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 وَتَقَطَّعُ أَمْرَهُ بَيْنَهُمْ كُلٌ إلَيْنَا رَجِعُونَ فَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَّ يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في رفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وارعون وقتلهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقّاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطيج الجل للكتب كما بدنا أول خلق وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرفها عبادي الصالحون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 فَإِن تَوَلَّوْفَقُ الْآذَنْ تُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِن أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ مَا تُوَعْدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُونَ وَإِن أَدْرِي لَعَلَّ 117. فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكوا بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون